بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدد صقم فألذ وغب كف بك والرجز فاهجوا وما تمنوا تستكثروا ولربك فاصبر فإذا نقر فينا فذلك سير على الكافرين ضير يزيد. I'm not afraid to say. قَدْ رَفَقْتِ لَكَ إِفْقَدْ رَثُمَ مَقْتِ لَكَ إِفْقَدْ رَثُمَ نَظَرَ رَثُمَ عَبْسَ وبشر ثُمَّ أذبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقوا لا تذقي ولا تذولا واحة للبشر عليها تسعة عشر وما And <laughs> نفي قلوبهم ما رضوا والكافرون. وليَقُولَنَّ لَنَفِي قلوبِنَّ مَرَضُوَّ وَالكَفِرُونَ. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما ما هي إلا في النار إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأرق كل استن <تصفيق> بالبرنينه Oh فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم أروا <تصفيق> ما بل لا يخافون الآخرة ألا